اختلف في معنى كلمة ويل فقيله واد في جهنم وقيل هي كلمة عذاب وهلاك وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذين المعنيين في سورة الجاثية عند قول الله تعالى ويل لكل أفاك أثيم وبين أنها مصدر لا لفظ له من فعله وأن المسوغة للابتداء بها مع أنها نكرة كونها في معرض الدعاء عليهم بالهلاك وقد استظهر رحمه الله تعالى هذا المعنى ومما يشهد لما استظهره رحمه الله ما جاء في حق أصحاب الجنة التي أصبحت كالصريم إذ قالوا عند رؤيتهم إياها يا ويلنا انا كنا ظالمين فهي كلمه تقال عند نزول المصائب وعند التقبيح وقال الفخر الرازي اصل الويل لفظه السخط والذم واصلها وي لفلان ثم كثرت في كلامهم فوصلت باللام ويقال ويح بالحاء للترحم انتهى ومما يدل لقول الرازي أيضا قول قوم قارون فيما حكى الله عنهم ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ومثله التعجب في قوله قالت يا ويلتا أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا وقوله قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فاوادي يا سوءة اخي فالظاهر انها كلمة تقال عند الشدة والهلكة او شدة التعجب مما يشبه المستبعد والذي يشهد له القران هو هذا المعنى وسبب الخلاف قد يرجع لمجيئها تعره مطلقة كقوله ويل يومئذ للمكذبين وقوله هنا ويل لكل همزة اللمزه ويجيء مع ذكر ما يتوعد به كقوله فويل للذين كفروا من النار وقوله فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فذكر النار والعذاب الأليم وكذلك قوله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فهي في هذا كله للوعيد الشديد مما ذكر معها من النار والعذاب الأليم ومشهد ذلك اليوم العظيم وليست مقصودة بذاتها دون ما ذكر معها والعلم عند الله تعالى وقوله زت اللمزة قيل هما بمعنى واحد وهو الغيبة وأنشد ابن جرير قول زياد الأعجم تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا وإن اغيب فانت الهامز الهمزة وعز هذا لابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يصيب الناس ويطعن فيهم وقد جاء في القرآن استعمال كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى مما يدل على المغايرة بينهما ففي الهمزة يقول تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وهو يدل على الكذب والنميمة وفي اللمزة يقول تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب وقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات لما يدل على أنها أقرب للتنقص والعيب في الحضور ليس في الغيبة فتغاير الهمز في هذا المعنى وفي الصفة ايضا والجمع بينهما جمع بين القبيحين فكان مستحقا لهذا الوعيد الشديد بكلمة ويل وقد قيل الهمز باليد وقيل باللسان في الحضرة والهمز في الغيبة وقيل الهمز باليد واللمز باللسان والغمز بالعين وكلها معان متقاربة تشترك في تنقص الآخرين قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده هذا الوصف يشعر بأنه علة لما قبله إذ الموصول هنا بدل من كل المتقدمة وليس العيب في جمع مالا بل في عدده يحسب أن ماله أخلده وفي قوله عدده عدة معان قيل عدده كل وقت وآخر تحفظا عليه وقيل عدده أي كنزه وقيل عدده أي أعده للحاجة وقرئ جمع مالا وعدده بالتشديد وبالتخفيف والمراد به من لم يؤدي حق الله فيه شحا وبخلا كما تقدم في سورة ألهاكم التكاثر قوله يحسب أن ماله أخلده هذا الحسبان هو المذموم عليه والمنصب عليه الوعيد لأنه كفر بالبعث كما قال صاحب الجنة في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة قوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة كلا ردع وزجر له على حسبانه البعض. وقوله لينبذن في الحطمة جواب قسم محذوف دل عليه قوله كلا وهذا يفسره ما تقدم في قوله فأمه هاوية أي ينبذ نبذا فيهوي على أم رأسه عياذا بالله من ذلك والحطمة فعلة من الحطم وهو الكسر ثم الأكل الكثير وقد فسرت بما بعدها من قوله جل وعلا نار الله الموقدة وسميت حطمة لأنها تحطم كل ما ألقي فيها وتقول هل من مزيد قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة قيل مؤصدة في عمد بأن العمد صارت وصدا للباب كالقفل والغلق لها وقيل في عمد أنهم يدخلون في عمد كالقصبة مجوفة الداخل وقيل في عمد اي توضع أرجلهم في العمد على صورة القيد في الخشبة الممتدة يشد فيها عدد من الأشخاص في أرجلهم قال المؤلف أثابه الله وكنت سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في ذلك أن العمد بمعنى القصبة المجوفة تضيق عليهم كما في قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فيكون أرجح في هذا المعنى وقد نص عليه في إملائه رحمة الله تعالى علينا وعليه بهذه الإشارة ينتهي ما كتبه المؤلف في تفسير سورة الهمزة وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة الفيل فحتى نلقاكم أيها المستمعون الكرام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته